اختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فحيَّا به الأرض بعد موتها وتصر في الرياح آيات للقوم يعقلون.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 فضه ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناه بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من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 124. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 125. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعلموا خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلها هو هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره يشاوه فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّمُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يَظُنُّونُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ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 لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم يخسر المبطلون وترى كل أمة جاهلة كل أمة تدعى لا إلى كتابها اليوم استكبرتم وقُومتم، فاستكبرتم وقُومتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق و الساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة؟ إن ظن إلا ظن. وما نحن بمستيقين وبدالهم سيئ أنتم تعملون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما Al-Yum la منها ولا يستعتمون فللله الحمد ربي السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبريا في السماوات والأرض وهو